هذا يقول هل هناك فرق بين قوله معمور به أو مكلف به أو مطلوب؟ ليس ليس بينهما فرق مكلف به هذا يشمل التحريم، معمور به مطلوب به مطلوب هذا يشمل الأمر والنذر أما مكلف به هذا يشمل يكون أعم إذا مكلف به أعم من قوله معمور به أو مطلوب. قل ذكرت أن المعرفة مخالفة للعلم حيث إنها تشمل الإدراكات الجازمة والظنية وهل العلم يخالف هذا وقد عرفنا في الورقات أن العلم إدراك المعاني مطلقة نعم ذكرت ما ذكره المصنف والمعتمد ما ذكرته هناك كذ هو أن العلم إدراك المعاني مطلقة هذا هو الصحيح لكن أكثر أصليين على أن العلم هو إدراك الجازم ذكرت أن نسبة الأصول إلى سائر الفنون التباين والتخالق كيف هذا ونحن نعلم أن ركن الأصول الأعظم اللغة العربية لا لا خلاف اللغة العربية مبحث الأصوليين مخالف لمبحث اللغويين بينهما فرق أرجو أن تشرح أصول الفق بالمعنى اللقبي باقتضاعك صعبة. وما معنى أدلة الفقه الإجمالية يعني أدلة الإجمالية الفقه الإجمالية بالمعنى العام، الدليل الفقهي الإجمالي هو الذي لا يتعلق بجزئية معينة يعني مطلق الأمر للوجوب مطلق الأمر للوجوب هذا يفيد ماذا يفيد أن صيغة يفعل إذا جاءت مجردة عن القرائن الصالحة عن الوجوب تحمل على الوجوب اذا هل تعلق بالصلاة او والحج لا لم يتعلق لكن كانت القاعده عامه وكان الدليل عاما ان كان الاكراه فعلا ولكن في غير القتل كالزينه نعم الاكراه عامه وانما يمثل الاوصوليون بالقتل لانه في تعدي اما كل فعل او كل محرم اقري عليه فهو داخل فيه ما هو الندب هذا سياتينا هذا سيستعجل ارجو اعاده شرح مكلب القوه هذا عدناه امس بس. طيب بسم الله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 صنف هذه الأوجه كلها إلا المحكوم فيه وهو فعل المكلف ثم لما بين لك حد الحكم فيما يراه هو بأنه قضاء الشارع على المعلوم بعمل ما نطقا أو استنباطا وقلنا هذا أقرب الى مدلول الحكم عند الفقهاء وليس عند الأصولين لأنه عرفه بماذا؟ بقضاء الشارع يعني حكم الشارع على كذا على المعلوم هنا هذا اقرب الى قول الاصولي قول الفقهاء بانه مدلول خطاب الشارع ثم بعدما عرف لك الحكم وقد ذكر ضمنا في الحد السابق أن الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي حكم تكليفي وحكم وضعي فقال والاحكام قسمان والاحكام الشرعيه وليست غيرها لماذا؟ لأن الحديث الحكم الشرعي والاحكام قسمان قسم يعانون له بأحكام تكلفية أحكام تكلفية ويقال أحكام التكليف أحكام التكليف وعرفنا معنى التكليف ما سبق لغة والصلاح وهذه الإضافة هنا أحكام التكليف من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الأحكام التي تسبب في وجودها هو التكليف، لأن التكليف هو سبب ثبوت الأحكام. إذ لا حكم شرعي إلا إذا ورد التكليف، فإذا انتفى التكليف حينئذ لا حكم شرعي. هذا هو الأصل. إذن أحكام التكليف نقول هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن التكليف سبب ثبوت الأحكام. أحكام تكليفية واحكام وضعية. أحكام تكليفية ما يكون البحث فيها عن التأثيم وعدمه هل يأثم أو لا يأثم هل يثاب أو لا يثاب وهذه المعنوى لها بالخمس الآتية واحكام وضعية وهي ما يكون البحث فيها عن النفوذ وعدمه كالصحة والفساد والأداء والقضاء ونحو ذلك ما سياتي بيانه وعلى طريقة الأصوليين ان يقال الأحكام التكلفية مقتضى الخطاب طلبه أو تخيره. إذا اقتضى الخطاب الشرعي طلبا أو تخييرا حكمنا عليه بأنه حكم تكليفي. حكم تكليفي لأن الطلب قسمان كما سبق وسيأتي والتخير المقصود به الإباحة. والوضعية هي جعل شيء علامة أو صفة لشيء آخر. جعل الشيء علامة أو صفة لشيء آخر. كجعل دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر ونحو ذلك حينئذ نقول الحكم الوضعي هذا مأخوذ من الجعل كون الشيء علامة على شيء آخر كان الرب جل وعلا يقول إذا وجد هذا في الكون وهو من فعله سبحانه إذا ودد فقد صار هذا الوجود علامة على وجود حكم تكليفي وهو إما الإيجاب او التحريم. حينئذ يكون الحكم الجعلي في الأصل ليس من فعل العبد، إنما هو من فعل الله عز وجل والأحكام قسمان كما ذكرناه سابقا وهو شامل في الحد الأصح أو المشهور عند جماهير الأصوليين بأن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع أو التخيير قلنا هذا مختص بالأحكام التكليفيه أو الوضع هذا مختص بالأحكام الوضعية قال تكليفيه يعني القسم الأول تكليفية نسبة إلى التكليف قال وهي خمسة أي هذه الأحكام التكليفيه محصورة بعدد عند جماهير أهل العلم وأنها خمسة أحكام لا سادسة لها ودليل القسمة هو الاستقرار هو الاستقراء وتتبع لنصوص الشرع، فقالوا خطاب الشرع إما أن يقتضي طلبا أو تخييرا لأن الكلام الآن في الأحكام التكليفيه فننظر إليه من جهة القسم الأول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير وعرفنا أن الاقتضاء مراد به الطلب خطاب الله تعالى إما أن يقتضي طلبا أو تخييرا واقتضاء الطلب والاقتضاء الذي هو طلب إما أن يكون الطلب فعل أو طلب ترك وكل منهما إما جازم أو غير جازم اثنان في اثنين بأربعة حينئذ نقول عند التفصيل خطاب الله تعالى المقتضي الطالب للفعل على جهة الجزم بحيث لا يجوز معه الترك بأن يكون رتب العقاب على تركه الفعل هذا يسمى ايجابا عند الاصوليين متعلقه الذي هو فعل المكلف يسمى واجبا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف المقتضي لطلب فعل لا على جهة الجزم هذا يسمى ندبا عند الاصوليين ومتعلقه الذي هو فعل المكلف يسمى مندوبا هذا النوع الأول مقتضى طلبا مقتضى طلبا لإيجاد فعله النوع الثاني مقتضى طلبا وهو تركم وهذا أيضا قسمان تركم مع جزم يعني بانقطع ب بالمنهي عنه بحيث رتب العقاب على الفعل عكس الاول رتب العقاب على الفعل هذا يسمى عند الأصليين تحريما ومتعلقه الذي هو فعل المكلف يسمى حراما أو محرما أو محظورا ظلم الترك لا مع الجزم بان لم يرتب العقابة على الفعل هذا يسمى عند الأصوليين كراهة ومتعلقه الذي هو صفة فعل المكلف يسمى مكروها هذه أربعة أقسام داخلة في قوله بالاقتضاء وهذا بالاستقراء وتتبع لا يوجد لها خامس أو تخييرا الذي هو خير الشارع بين الفعل والترك خير المكلف بين أن يفعل أو يترك هذا يسمى إباحة وهذا قل على قول الجمهور لماذا لأن بعض الشافعية والحنابل أيضا زادوا قسما سادسا زادوا قسما سادسا وهو المسمى بخلاف الأولى خلاف الأولى وخلاف الأولى هذا متعلقه النوع الرابع ما طلب الشارع تركه لا على الجزم هذا سميناه ماذا؟ مكروه كراهة ومتعلقه صفة الفعل الذي قالوا لا هذا لا نقول مكروه كذا بإطلاق وإنما نقول ما طلب الشارع تركه لا مع الجزم إما أن يرد بنص خاص بالنهي عنه أو لا إن ورد بنهي خاص عنه بأن نص الشرع وكان النهي هنا ليس على جهه الجزم نقول هذا مكروه كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس هذا نهي مطلوب ترك هل هو على وجه التحريم نقول لا لأنه ليس على وجه الجزاء هل هو طلب ترك للفعل لا على وجه الجزم نقول نعم هل ورد فيه نص خاص نقول نعم عين النص حينئذ يسمى مكروها لماذا لأن الشارع طلب ترك الفعل لا على الجزم وقد نص عليه بعينه فقال لا يجلس أما إذا طلب الشارع تركه لا على الجزم ولم ينص عليه وإنما علم من جهة أخرى من جهة الفهم من جهة الالتزام فهذا يسمى خلاف الاولى وهو كل المأمورات على جهة الندب قالوا كل أمر كل أمر أمر به الشرع على سبيل الندب فهو مسلزم من جهة المعنى النهي عن ضده. كما قالوا في باب الأمر امر الإيجاب امر ايجاب الذي هو صيغة افعل. نقول هذا يدل على الوجوب يسلزم من جهة المعنى النهي عن ضده نهي تحريم الأمر على جهة الإلزام صيغة افعل هل نقول أنها تدل على الوجوب هذه الصيغة تدل على النهي من جهة المعنى ما نوع النهي التي اقتضته من جهة المعنى؟ التحريم إذا امر الشرع بأمر على سبيل الندب قالوا هذا يسلزم من جهة المعنى النهي عن ضده نهي خلاف الأولى قالوا مثل ماذا؟ قالوا إذا أمر الشارع أو كما امر بصلاة الضحى صلاة الضحى هذه سنة هل ورد النهي عن ترك صلاة الضحى؟ قالوا لا لما أمر بها على سبيل الندب استلزم من جهة المعنى النهي عن تركها إذن ترك صلاة الضحى هذا لم يرد فيه نص خاص وإنما استلزم الأمر بها ندبا النهي عن تركها ولكنه لا على وجه الكراها وإنما على وجه خلاف الأولى ولذلك قعد قاعدة الأمر بالشيء ندبا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى الأمر بالشيء ندبا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى وهو قاعدة عامه كل أمر, أمر به الشرع. على جهة الندب ولم يرد نهي خاص في ضده فهو محمول على النهي ولكنه نهي خلاف الأولى هذه ستة إذا ليست بخمسة ولذلك قلنا على قول الجمهور ثم القطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما ترك طلاب جزما فتحريم له الإثم التسب أو لا مع الخصوص أولى فإذا خلافة لولا وكراهة خذال لذاك هو الخطاب فيه سوى الفعل والاجتناب هكذا ذكره صاحب المراقي تبعا للسبك في جمع الجوامع إذا بعض المالكيه كما هو مذهب كثير من الشافعية المتاخرين أن القسمة سداسية وليست بخماسيه والأحناف يزيدون على القسمه الخماسية بأمرين فيجعلونها سبعة زادوا ماذا؟ زادوا الفرضة والكراهه على جهه التحريم كراهه تنزيهيه عند الجمهور والكراهه التحريميه عند ابي حنيفه واصحابه ما وجه التفرقه قالوا ناتي الى جزء معين وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا سميناه بماذا بالاجاز بالاجاز مطلقا ولا نفصل يعني سواء ثبت هذا الطلب بخطاب قطعي بدليل قطعي أو بدليل ظني كلاهما يسمى ماذا ها يسمى ايجابا عند الأحناف لا قالوا ما طلب الشارع فعله على جهة الجزم لا نقول مطلقا هو واجب وإنما ننظر إلى طريق الثبوت فإن ثبت ما طلبه الشارع طلبا جازما بدليل قطعي هذا نسميه فرضا وما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني فلا نسميه فرضا وإنما نسميه واجبا إذن القسم الذي أطلق عليه الجمهور أنه واجب مطلقا سواء ثبت بدليل قطع او بدليل ظني عند الأحناف لا لا يسوون لا يسوي لا بين الطريقين بل بد من التفرقة بين الدليل القطع والدليل الظني ولذلك عندهم تفرقة بين الفرض والواجب الواجب ما ثبت بدليل ظنه والقطع ما ثبت بدليل والفرض ما ثبت بدليل قطع وعند الجمهور لا بل هو عينهم، ولذلك قال صاحب المراكب والفرض والواجب قد توافق وهذا هو الأصح لماذا للثواء حدهما كما سيأتي لأن الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تلك على ما يذكره المصنف هنا وكذلك حكم الواجب إذن السوياء في الحد سواء في الحدي أما الكراهه التحريميه فزادوها في القسم الثالث وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما قلنا هذا نسميه تحريما مطلقا سواء ثبت بدليل قطعي او بدليل ظني بدليل قطعي او بدليل ظني عند الاحناف لنظرهم في الفرض والواجب من جهة الدليل الثبوت نظروا أيضا في هذا القسم فقالوا ما ثبت بدليل قاطعي نسميه حراما وما ثبت بدليل ظني ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني لا نسميه حراما وإنما نطلق عليه الفراهة التحريميه إذا الفرض عند الأحناف أعلى من الواجب والحرام عند الاحناف اعلى من كراهه التحريميه كراهه التحريمية لأن الفرض ثبت بدليل قطعي والحرام ثبت بدليل قطعي والواجب ثبت بدليل ظني والكراهه التحريميه ثبتت بدليل ظني إذن على الترتيب الفرض اعلى ثم الواجب ثم الحرام ثم الكراهه التحريميه لكن الجمهور يقولون لا لا ننظر الى إلى الدليل بل إلى الحكم نفسه وهو خطاب الله عز وجل لماذا؟ للسواء حد كل منهما الحرام والكره التحريمية يشملهما حد واحد ولذلك لو قيل حد لنا الكراهه التحريمية لقال ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ما حد الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما اذن نوع الدليل لا مدخل له في حقيقة الشيء نوع الدليل لا مدخل له في حقيقة الشيء وإنما ننظر إلى مدلول النص نفسه إذن تكليفيه قال وهي خمسة معلومة بطريق الاستقراء وهذا قول الجماهير وعند الشافعية وبعض المالكية زيادة خلاف الأولى وعند الأحناف زيادة الفرض الكراهه التحريميه قال واجب هذا هو الأول الحكم التكليفي الأول هو الواجب وذكرنا أن متعلق الإجاب هو فعل المكلف فإذا تعلق الايجاب بفعل المكلف سمي الفعل واجبا وهنا يقول أولها واجب هل هذا مستقيم؟ هل هذا يستقيم؟ هل الواجب حكم شرعي؟ لا ليس, بيوم ليس بحكم الشرع الواجب ليس بحكم الشرع ولذلك ذكرنا فيما سبق أن الأصوليين يقولون إيجاب ووجوب وواجب ولكل معنى الإيجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار لأن الإيجاب هو عين الخطاب هو نفسه وأقيم الصلاة وهو نظر الاصولي والوجوب هو مدلول وأقيم الصلاة إذا بالنظر إلى فعل المكلف بالنظر إلى فعل المكلف تعلقت الآية أقيم الصلاة فدلت على الوجوب أما هي عينها فهي ايجاب ولذلك الأصح أن يقال أوجب الله الصلاة ايجابا فوجبت الصلاة وجوبا مبحث العصليين في الأول أوجب الله الصلاة ايجابا ومبحث الفقهاء في الثاني فوجبت الصلاة وجوبا تعلق الايجاب بفعل المكلف يجعل وصف فعل المكلف أنه واجب فحينئذ الواجب هذا على زنة اسم فاعل. فاعل يدل على ذات وصفة إذا ذات متصفه بصفة هي الإجاب والفعل الذي تعلق به الإجاب لا يمكن أن يكون هو عين كلام الله عز وجل مع تقرير أن الإجاب هو عين كلام الله عز وجل ولذلك نقول هي حكم والحكم صفة الحاكم صفة الحاكم إذا نقول واجب هذا ليس بحكم شرعي وإنما هو فعل أو فعل المكلف الذي تعلق به الإيجاب فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه إذن هو من متعلقات الحكم يعني ما تعلق به الحكم هو فعل المكلف كما سبق هناك ولذلك هذه المسائل كلها التي تأتي في حكام التكليفية ما يضبطه حق الضبط إلا من عرف محترزات الحكم الشرعي على وجه الصحيح، ولو بتعمق ولو بدقة ولو بتكلف هنا قلنا حكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف حكم الله أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إذن المتعلق ليس هو عين المتعلق عندنا متعلق ومتعلق ما هو المتعلق؟ خطاب خطاب الله المتعلق نعت لي خطاب المتعلق بفعل المكلف فعل المكلف متعلق به ها؟ مثل ما نقول هكذا المال مروحة. تعلقت بالسقف المتعلق هو الإيجاب والمتعلق به هو فعل المكلف حينئذ الواجب من قسم المتعلق أو المتعلق المتعلق حينئذ ليس حكما شرعيا ليس حكم شرعيا وإنما توسع الأصوليون في ذلك توسعا مما جعل النقد موجها إليهم من هذه الحيثية وإنما يقال عرف الواجب باعتبار كونه متعلقا للحكم الشرعي الذي هو الإيجاب الذي هو الإيجاب إذا أردنا أن نحد الواجب باعتبار المتعلق لا باعتبار المتعلق فنقول الواجب باعتبار المتعلق وهو الإيجاب وهو الإيجاب الذي هو الحكم الشرعي الحقيقي حده ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وإذا أردنا أن نحده باعتبار المتعلق فنقول كما قال المصنفون ما يثاب أو ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على التر إذا له حيثيات ننظر إليه من حيث المتعلق فنعرفه من حيث الإجابة وننظر إليه من حيث المتعلق فنعرفه من حيث كونه صفة لفعل المكلة نقول الواجب له معنى معنى اللغوي ومعنى الصلاحي أما معنه في اللغة فهو الساقط والثابت يعني ياتي بمعنى الساقط وياتي بمعنى الثابت من مجيه بمعنى الساقط قوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبه يعني سقطت ولزمت محله هذا هو الأصل وجاء في الحديث الميت فإذا وجب فلا تبكي النباقية يعني إذا سقط ولزم محله ويأتي بمعنى الثابت بمعنى الثابت ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم اني أسألك موجبات رحمتك موجبات جمع موجبه وهي الكلمه الموجبة للرحمه الواجب ياتي بمعنى الساقط والثابت الساقط كما ذكرناه في المثالين فاذا وجب فلا تبكين باكية والساقط والثابت كما في قول صلى الله عليه وسلم اللهم نسالك موجبات رحمتك موجبات جمع موجبه وهي الكلمه الثابته او التي تثبت لصاحبها الرحمة إذن ياتي الواجب بمعنى الساقط والثابت طيب الوجوب يكون على هذا بمعنى السقوط والثبوت. وورد أيضا بمعنى اللزوم لذلك جاء في المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبا ووجبا لزم وثبت لزمة وثبت وجب البيع ووجب الحق يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت إذن يأتي بمعنى اللازم ويأتي بمعنى الثابت ومعنى الساقب أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب أطاعت بن عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب أما في الصلاح فنقول الواجب له اعتباران إما أن ينظر إليه باعتبار المتعلق فحينئذ نقول من حيث كونه حكما شرعيا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ووردت حدود كثيرة في تعريف الواجب الصلاح واكثرها صحيح وإن كان يعترض كثير منصورين على كثير منها لكنها كلها متقاربه والانتقاد قليل ويمكن ان يجاب عنه والذي يمكن ان يناسب هذا المقام ان نقول الايجاب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما يعني حكم شرعي او خطاب الله طلب الشارع طلب اخرج أخرج ما لا طلب فيه وهو الإباحة، أخرج المباح، ليس فيه طلب. ما طلب الشارع فعله، أخرج ما طلب الشارع تركه وهو الحرام والمكروه. طلبا جازما أخرج المندوب. إذا صار هذا الحد على جهة التقريب صار هذا الحد مختصا بالإجابة. ما طلب الشارع فعله. طلبا جازما ما طلب نقول هذا جنس ما جنس يشمل جميع الأحكام الشرعية التكلفية طلب الشارع أخرج الإباحة او المباح لأنه ليس فيه طلب سوى فيه الطرفان الفعل والترك طلب الشارع فعله خرج ما طلب الشارع تركه وهو الحرام والمخروه لأنهما مطلوبان الترك والإعدام طلبا جازما ما طلب الشارع فعله لم يخرج الندب بعد. لانه مطلوب الفعل طلبا جازما طلبا هذا مصدر طلبا جازما يعني على وجه القط بان رتب الشارع على تركه الوعيد بان الشارع على تركه الوعيد وهذا اخرج الند لانه مطلوب الفعل طلبا غير جازم بان لم يرتب الشارع على تركه الوعيد هنا عرفه من جهه أخرى وهو كونه صفه لفعل المكلف. قال واجب حينئذ نقيده من حيث تعلقه بفعل المكلف لابد من تقييده لأنه أراد أن يعرف الواجب بكونه حكما شرعيا قلنا هذا لا يصح بهذا الحد وإنما نعرف الواجب من حيث كونه حكما شرعيا الذي هو الإجاب بالتعريف السابق ما طلب الشارع فعله طلب الجازمة الذي ذكره المصنفون على المشهور عند المتأخرين ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك هذا تعليف للواجب من حيث تعلقه بفعل المكلة لأن الواجب صفة الفعل الذي فعله المكلة وليس هو صفة لكلام الله عز وجل ولا مذلولا لكلام الله عز وجل إذن واجب ليس هو الحكم الشرعي عند الأصوليين وليس هو الحكم الشرعي عند الفقهاء لأن مذلول الحكم الشرعي في أقيم الصلاه عند الفقهاء هو الوجوب لا الواجب. لا الواجب ومذلول ومدلول. حكم الشرعي عند الاصوليين هو الإجاب للواجب ولا الوجوب إذا نقول قوله واجب أي من حيث تعلقه بفعل المكلف قال واجب يقتضي الثواب على الفعل يقتضي الثواب على الفعل يقتضي يعني يترتب عليه والاقتضاء الأصل في الطلب يعني يطلب ويترتب على فعله وإيجاده الثواب هذا إذا نظرت فإذا به تعريف للواجب بلازمه, بلازمه. لماذا؟ لأن الثواب والعقاب حكمان مترتبان على تحصيل وإيجاد الواجب وليس هو عين الواجب والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك يقال في هذا إنه رسم وليس بحد، لأن ذكر الثمرة أو ذكر الحكم، ها نقول هذا من قبيل الرسوم لا من قبيل الحدود. حينئذ نقول إذا ذكر الشيء برسمه، بثمرته، بحكمه، بلازمه نقول هذا فرع عن حقيقة الشيء. يقتضي الثواب. الثواب والعقاب. الثواب هو الجزاء مطلقا هكذا في اللغة الثواب هو الجزاء مطلقا يعني سواء كان الجزاء بخير على خير أو بشر على شر ولا يختص الثواب بجزاء الخير على الخير وهذا وارد في الكتاب قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله هنا الثواب على شر إذا وقع الثواب على الشر هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار وثواب الكفار ليس هو بخير وإنما هو بشر جزاء على ما فعله إذن نقول الثواب لغة الجزاء مطلقا ومنه قول شاعر لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب أي جزاء والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية التنكيل على المعصية ومنه قول الشاعر ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمده ولا تقعد على ضمن إذن عرفنا حقيقة الثواب وحقيقة العقاب يقتضي الثواب على الفعل على الإيجاد وهنا قال الفعل وهو عام يشمل القول ويشمل النية والاعتقاد والترك ويشمل ايضا الفعل الصريح وهو ظاهر الدخول على الفعل والعقاب على, على الترك إذن لازم الواجب وثمرة الواجب أنه إذا وجد واتصف به المكلف ايجادا له على وجهه الشرع نقول ترتب عليه الثواب إذا وجد وإذا عدم ولم يأتي به المكلف على وجهه الشرع حينئذ ترتب العقاب إذا العقاب وجودا العقاب والثواب لازمان للواجب وجودا للثواب وعدما في ترك إذا ترك الواجب هل يثاب نقول لا يثاب ما الذي يوجد العقاب إذا ورد الفعل الواجب ووجد ماذا الثواب وانتفى العقاب وانتفى العقاب لكن يذكر اهل العلم هنا ضابطين بد من ذكرهما يقتضي الثواب على الفعل قالوا بد من القيد امتثالا لأن شرط الثواب هو النية نية التقرب من الله جل وعلا بكون هذا الفعل طاعة وقرب إلى الرب سبحانه ولذلك يقسم الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به وعدمه لقسمين قسمين فيقال واجب لا يعتد به إلا بوجود النية إذا وجدت النية نية التقرب إلى الله سبحانه حينئذ صار الواجب صحيحا ويثاب عليه إذا فقدت النية لا يصح الواجب ولا يثاب عليه بل يعاقب عليه تعمد ذلك وهذا مثل ما يقال فيه أنه من العبادات المحضة كالصلوات الخمس هذا واجب ولا يمكن أن يثاب على هذا الواجب بل لا يمكن أن يعتبر ويصح إلا إذا وردت نية التقرب لله عز وجل لا عمل إلا بنية إنما الأعمال بالنيات فكل عمل يكون مشروطا بالنية في ترتب الثواب عليه إذا الواجب الذي تترتب عليه يترتب عليه الثواب ولا يوجد الثواب إذا انتفت النية وأثرت فيه صحة نقول هذا في العبادات المحضه التي يعبر عنها بأنها غير معقولة المعنى غير معقولة المعنى هذا في الأصل إذا قسم لا يعتد به يعني لا يصح إلا بوجود نية التقرب والامتثال كالصلاة الخمس وصيام رمضان والحج ونحو ذلك القسم الثاني واجب يعتد به يعني يعتبر صحيحا يعتبر صحيحا وبفعله تبرأ الذمة ويسقط الطلب ولكن لا ثواب عليه إذا فقدت النية إذا وردت النية مع هذا القسم ترتب عليه الثواب إذا لم توجد النية نقول الواجب صحيح وتخلف الثواب لتخلف النية وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثاله بما له النيه لا تشرط وغير ما ذكرته فغلط لان بعض يرى انه يثاب مطلقا مثل ماذا هذا النوع الثاني مثل ماذا نفقه على الزوج او على الزوجات هذه واجبه ليست كذلك واجبه لكن اذا انفق على الزوجه خوفا منها سقط الواجب او لا سقط سقط هل تبرأ الذمه بهذا نقول نعم بريأت الذمة وسقط الطالب لكن هل يثاب لا لأنه لم ينفق على الزوجة طلبا لمرضات الرب جل وعلا وإنما لأمر آخر كذلك رد الدين ورد المغصوب هذه إذا حصل الرد رد المغصوب كما هو وحصل رد الدين كما هو نقول فعل الواجب لكن هل يثاب نقول لا يثاب الا اذا نوى انه رد الدين امتثالا لامر الله عز وجل هو انه رد المغصوب او العاريه لامر الله عز وجل فحينئذ نقول هذا القسم الثاني يجزئ ويسقط الطلب وتبرأ الذمه ويثاب عليه اذا وجدت النيه واما اذا فعله بغفله عن نيه الامتثال فازى واسقط الطلب ولكن لا ثواب ولذلك هذا الذي نص عليه صاحب المراقي وليس في الواجب هذا نفي وليس في الواجب من نوال يعني من عطاه وأجر وثواب وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الالتفال فيما له النيه لا تشترط يعني الواجب الذي يعتد به ويكون صحيحا ولا تشترط النية في صحته فيما له النيه لا تشترط يصح الواجب وليس في الواجب من نوال يعني من ثواب فالنفي يكون للثواب لا للصحة النفي يكون ماذا للثواب لا للصحة وغير ما ذكرته فغلطه ومثله الترك اجتناب المحرم قد يجتنب المكلف الحرام فيترك الحرام هل كل ترك للحرام يقتضي الثواب الجواب لا بل إذا ترك الحرام ممتثلا أمر الله عز وجل نقول هذا ورد شرط النية ورد شرط الثواب وهو وجود نية التقرب لامتثال فيثاب حينئذ وأما إذا ترك الحرام ولم ينوي يعني تركه بغفلة ما استحضر في قلبه هيبة أو عظمة الرب جل وعلا أو الخوف من الله عز وجل أو أنه امتثال لأمره سبحانه فهل يعاقب لا لا يعاقب وإنما نقول انتفى الثواب لانتفاع شرط الثواب وهو النية فعينئذ ترك الحرام لا يثاب عليه مع الغفلة ويثاب عليه مع النية ولذلك لو فكر الانسان كم وكم وكم ترك من الثواب يعني ترك الريبه الآن مثلا الانسان قد يكون غير مرابي وهذه نعمة عظمى لكن هل ينوي بأنه تارك للربا ما حضر في قلبه أو أنه ما جاءت المناسبة أو أنه تتقزز نفسه منه نقول إذا كانت هذه هي الموجبات فحينئذ لا ثواب على الترف لا ثواب على أما إذا سحضر في نفسه أنه قد يبتلى ويفتن بهذه البليه ولكن ابتعاده عنها ورتنابه لها خوفا من الله عز وجل امتثالا لنهي سبحانه وتعالى حينئذ يوجد أو توجد النية توجد أو يوجد الثواب لوجود شرط الثواب وهو النية ولذلك قال ومثله ترك لما يحرم من غير قصد ذان وسلم ومثله أي مثل الواجب الذي يعتد به ولا ثواب الترك لما يحرم يعني ترك المحرم من غير قصد ذا الذي هو الامتثال نعم مسلمه نعم هو مسلم من الإثم لماذا؟ لأن الإثم على الزنا مثلا أو الربا مرتب على وجوده فإذا لم يوجد لا إثم لكن لا يلزم من ارتفاع الاثم وجود الثواب ليس بينهما تلازم قد يرتفع الإثم لعدم وجود المقتضي لكن هل يلزم من ذلك وجود الثواب؟ نقول لا نقول لا ولذلك قال بعضهم ترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه, وعدمه وهو النية هكذا قال في شرح الكوكب المنين وجود الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب على وهو النية إذا وردت النية حينئذ ترتب الثواب إذا انتفت النية نقول صح الواجب فيما لا يشترط له النية وصح ترك المحرم ولكن لا, لا ثواب ولذلك يقيد هذا فيقال يقتضي الثواب على الفعل يقتضي الثواب على الفعل مطلقا امتثال. امتثالا امتثالا لأمر الرب جل وعلا والعقاب على الترك والعقاب إذن يقتضي العقاب هل كل في واجب يقتضي العقاب لابد أن يعاقب هل كل واجب يقتضي العقاب أم بعض الواجبات قد يحصل العفو من الرب جل وعلا الثاني الثاني من عقيدة اهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي إذا مات من غير صاحب الكبائر إذا مات من غير توباته تحت المشيئة قد يكون تفاعلا لمحرم وقد يكون تاركا لواجبه وقد يعفو الرب جل وعلا فإذا قيل والعقاب على الترك حينئذ يفهم من هذا في ظاهره أنه يلزم العقاب يلزم العقاب ففر كثير من الأصولين والشراح عن هذه الجملة والعقاب قالوا ويترتب ويستحقوه لأن ترتب العقاب لا يلزم منه حصول العقاب واستحقاق العقاب لا يلزم منه وجود العقاب ولذلك اعترض على ابن مالك رحمه الله في قولي وكل حرف مستحق للبناء قال قلت وكل حرف مستحق للبناء قد يستحق الشيء ولا يأخذه إذا لا يفهم من هذه العبارة ماذا؟ أن الحرف مبني لماذا؟ لأن الاستحقاق شيء ووجود الشيء بالفعل شيء آخر فحينئذ إذا قيل يستحق العقاب لا يلزم منه وجود العقاب وإذا قيل يترتب العقاب لا يلزم منه وجود العقاب بالفعل ولكن هذا مع كثرة الناظرين إليها والقائلين به أنا أقول لا وجه له لماذا؟ لأن النظر هنا في الواجب باعتبار الفعل فعل المكلف وأما كونه معفوا عنه في الآخرة فهذا ليس لي ليس للناظر في الكتاب والسنة وإنما دلت النصوص على أن الأصل في تارك الواجب ما هو وجود العقابة والعفو وجود هذا هو الأصل والعفو أصل أو طارئ طارئ إذا لا نأخذ الطارئ حدا في الواجب وإلا لو قلنا للناس مثلا والعقاب على الترك الواجب ما يستحقه قد لا يقع العقاب هذا يكون فيه تقويه لهم الجرى على ترك الواجبات ولذلك نقول والعقاب على الترك لا إشكال فيه لماذا؟ لأنه باعتبار أمر الدنيا والنظر في مدلول النصوص، نصوص الكتاب والسنة ثبت بالاستقراء أن الأصل في الواجب تركه مقتضى لماذا؟ للعقاب. يعني يترتب ويستحق والأصل وقوع الشيء. الاصل وقوع الشيء. ثم كونه قد يعفو عنه الرب جل وعلا هذا أمر طارئ وليس لنا أن نتدخل فيه. وإنما ننظر فيما يعنينا أما كونه يعفو عنها ولا يعفو ليس في نظرنا واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقابة على الترك هذا حده هذا حده. وعرفنا أن الأصح أن الواجب والفرض مترادفان أن الفرض والواجب مترادفان والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف والواجب والفرض والواجب قد توافقا فالحتم واللازم مكتوب وما هذه الفاظ كلها مترادفة يقال هذا فرض وهذا واجب وهذا مكتوب يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام دل على الوجوب كذلك اللزوم وكذلك الحتم محتوم وملزوم من لزمته بنت مخاط يعني واجب كذلك الحد كان على ربك حتما مقضيا نقول هذه الالفاظ كلها مترادفه ومصدقها ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على على تركه إذا كلها اسماء مترادفه في الشر والتفرقه بينها وخاصة بين الواجب والفرض لا دليل عليه لا دليل عليه ولذلك ابن قدامه في الروض قال لسواء حدهما والفرض هو الواجب لسواء حدهما يعني حد الواجب هو عين حد الفرض ولذلك جاء في الحديث قول الرب جل وعلا ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه فدل على ماذا ماذا نفهم من هذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إذن قابل النوافل بماذا بالفرض وهذا يشمل ماذا الواجب والفرض عند الأحناف فحينئذ يسوي النوعاء. يسوي النوعاء. إذن يسوي النوع يسوي النوع إذا نقول الخلاصة أن الأصح أن الفرض والواجب والحتمة والمكتوب كلها الفاظ مترادفه تصدق على محل واحد وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه إذا قيل ما صيغ الواجب متى نحكم على الشيء في الشرب أنه واجب نقول أولا بصيغة افعل صيغة الأمر افعل وأقيم الصلاة نقول هذا واجب هذا واجب الثاني المضارع المقرون بلام الأمر لينفق ذو سعة لينفق نقول هذا واجب وفرض لماذا؟ لأنه فعل مضارع مقرون بلام الأمر وهو دال على الوجوب. ثالثا اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم عليكم هذا اسم فعل الأمر وهو يدل على على الوجوب. رابعا المصدر النائب عن فعل الأمر فضرب الرقاب يعني فضربوه فاضربوا رقابهم الخامس التصريح بلفظ الأمر إن الله يأمر بالعدل يأمر نقول هذا يدل على الوجوب والأظهر أنه لا يدل على الوجوب لماذا؟ لأنه يشمل الندم الخامس ترتب العقاب على الترك لئن لا ليحبطن عمل نقول هذا ترتب العقاب نقول صلي وإلا قتلته نقول صلي هذا يدل على الوجوب من جهتين من جهة كونه أمرا ومن جهة ترتب الإقام على على التر إذا ورد واحد من هذه الأمور نقول يفهم منها الوجوب يفهم منها الوجوب وثم صيغ يذكرها كثير من الاصوليين قال وينقسموا من حيث الفعل الآن شرع في بيان أقسام الواجب الواجب له أقسام ثلاثة أقسام ثلاثة ينقسم الواجب من حيث الفعل هذا تقسيم وينقسم أيضا من حيث الوقت وينقسم أيضا من حيث الفاعل وكل ذكرها المصلي. ش각 إذا له ثلاث حيثيات ينقسم من حيث الفعل يعني باعتبار ذاته نفس الفعل فعل المكلف باعتبار ذاته بحسب فعل المكلف ننظر إلى فعل المكلف الذي حكمنا عليه بأنه واجب يعني ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كالصلاة والزكاة والحج نقول ننظر إلى الصلاة نفسها فنقسم الواجب باعتبار الفعل إلى نوعين إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة كما ذكره المصنف إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة إلى معين قال في حده لا يقوم غيره مقامه لا يقوم غيره مقامه يعني أن يكون الفعل مطلوبا بعينه أن يكون الفعل مطلوبا بعينه يعني يحدد لك الفعل شيء واحد وهذا تعرفه وينضبط معك بما بالواجب المخير لأن الواجب المخير كما قال مبهم في أقسام محصورة أن يذكر لك الشارع ثلاثة أشياء ويقول لك يجب واحد منها هل عين لك الواجب؟ لا لم يعين وإنما ذكر لك واحدا في أقسام محصورة إذن هو مبهم هو مبهم لو عين لك شيئا واحدا قال أقم الصلاة هل أنت مخير في الصلاة؟ نقول لا لماذا؟ لأن هذا الواجب يسمى واجبا معينا لا يجزئ غيره ولا يقوم غيره مقامه لا يمكن أن يؤمر الآن بصلاة الظهر مثلا, مثلاً ثم يقول لا أنا أخرج لعرفة يأتي بالحج لماذا؟ لأن الصلاة صلاة الفرض التي هي الظهر لا يقوم غيرها مقامها قال إلى معين يعني أن يكون الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره يعني غير الفعل مقامه فيتعين عليك إذا قيل لك اقم الصلاة أن تصلي ولا خيار لك في الترك وإذا قيل فمن شهد منكم الشهر فليصمه يتعين عليك الصوم ولا يجزئ غير الصوم مقام الصوم في شهر رمضان هذا نسميه ماذا؟ واجبا معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاه كما مثلنا والصوم كما مثلنا ونحوهما كالحج وبر الوالدين والصدق ونحوها من الواجبات فالمطلوب في هذه الواجبات كلها واحد لا خيار فيه لماذا؟ لأن الشارع قد طلب منك هذا الفعل وعينه ولم يخيرك بين شيئين أو ثلاثة وأنت تختار واحدا منها. واحد منها وإلى مهم هذا هو القسم الثاني الذي يقابل المعين وإلى مبهم مبهم من الابهام وهو عدم التعيين الابهام هو عدم التعيين إذا قيل جاء الذي قالوا الذي هذا اسم موصوله مبهم هذا اسم إشارعه مبهم لا يتعين إلا بالمشار إليه هذا زيد جاء الذي قام أبوه إذا الذي وهذا من المبهمات لماذا؟ لأن المراد منها عند اطلاقها غير معين لابد أن يأتي شيء آخر يبين المراد منها هنا قال مبهم غير معين في أقسام, محصورة في أقسام محصورة لأنه لو أوجب شيئا مبهما لا في أقسام محصورة صار من التكليف بالمحال لا يمكن هذا لا يتصور أن يأمرك بشيء مبهم ما هو الله به أن يأمرك بشيء مبه. ثم لا يحصره لك في شيء معين هذا لا لا يقع وإنما يكون من التكليف بالمحال وإنما قال في أقسام محصورة لحكاية الواقع الذي جاء به الشر الذي جاء به الشر وهذا بعضهم ينكر وجوده لكن الصواب أنه ثابت وجائز عقلا وواقع شرعا أما جائز عقلا فلا يمتنع أن يقول الأب لولده ايتي بكذا أو كذا خيره بين شيئين أو أن يقول السيد لعبده خطلي ثوبا أو إيتي بماء خيره بين شيئين إذا أتى بواحد منهما أجزاء وأسقط الطلب إذن بالعقل لا يمنع وبالشرع أيضا هو واقع كما قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو هذه للتخيير أو كسوتهم أو تحرير رقبه إذا هل الواجب كل هذه ثلاثة الأشياء؟ لا وإنما الواجب واحد ما هو نقول مبهم مطلقا ها مطلقا مبهم مطلق نقول لا مبهم في أحسام محصورة عد لك ثلاثة أشياء وخيرك أيها المكلف تخفيفا ورحمة بك أن تختار أنت فحينئذ لو ترك الجميع أثن لو فعل الجميع أوجر قيل على أعلاها وقيل على أدناها قال مبهم في أقسام محصورة وهذا الذي يسميه الأصوليون الواجب المخير والأول الواجب المعين واجب معين وواجب مخير إلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها يعني يجزئ ويسقط الطلب فعل واحد منها لماذا؟ لأن الشرع قد خيرك أيها المكلف في فعل واحد وعين لك ثلاثة أشياء كما في خصال الكفارة واضح هذا إذن نقول ينقسم الواجب باعتبار الفعل نفسه بالنظر إلى ما طلبه الشارع إلى نوعين واجب معين وواجب مخير واجب معين عين لك شيئا واحدا ليس لك الخيار في تركه كقول تعالى وأقيم الصلاة عين لك الصلاة هل يقوموا غير الصلاة مقامها الجواب لا وإلى واجب مخيم يعني خيرك الشرع بين أشياء هو الذي حصرها لك فذكر لك عدة أشياء ثلاثة أو أربعة وقال لك يجب عليك واحد واحد منها أي شيء فعلته منها أجزعه وأسقط الطلب وبرئت الذمه فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبا لك ثلاثة اشياء الواجب منها واحد فقط الواجب منها واحد فقط نسمي هذا واجب بخيار ومن حيث الوقت يعني ينقسم الواجب من حيث الوقت يعني باعتبار الزمن الذي يقع فيه الواجب باعتبار الزمن الذي يقع فيه الواجب يعني باعتبار زمن ادائه متى يفعل هذا الواجب العصر فيه او الغالب الكثير ان بعض الواجب قد يكون مؤقت محدد وبعضه يكون غير مؤقت وغير محدد غير مؤقت يعني لم يجعل له وقت معين مثل الزكاة الزكاة متى تجب هل لها وقت اول واخر ليس لها وقت متى ما تم الحول والنصاب والدار الحول وجبت الزكاة في وقتها منذ أن وجد الشرط والسبب وجبت الزكاة اذا نقول الزكاة لا وقت لها وإنما وقتها حيث وجبت وبعض الواجبات عين له الشارع وقتا فعينئذ يكون هذا الوقت مقدر من من الشرع ولذلك يعرف الوقت بأنه الزمن الذي قدره الشارع للعبادة قدره الشارع للعبادة لأنك لو نظرت نظرا عقليا هكذا العبادة المأمور بها إما أن يكون الوقت مساوي لها لفعلها، ولا يسع الوقت أكثر من فعل الواجب، وإما أن يكون الوقت أكثر من فعل العبادة، وإما أن يكون أقل قسم عقلية إما أن يكون أقل من وقت العباده من فعل العبادة، يعني لا يسع مثل بعض الأصوليين كأربع ركعات في طرفه عين لو كلفك الشارع. بأربع ركعات لطرفه عين هكذا غمض عينك وفتح أربع ركعات هذا أين توجد <تصفيق> قالوا هذا محال لأنه تكليف بالمحال لا يوجد حال ماذا بقي بقي أن يكون الوقت أكثر من فعل العبادة وإما أن يكون مساويا لفعل العبادة إذن قسمان قالوا نسمي الوقت أو الواجب الذي كان مساويا للعبادة ها نسميه واجبا مضيقا والوقت الذي يكون أكثر من العبادة نسمي الواجب الذي حل فيه واجبا موسعا, واجباً موسعاً. إذن قوله من حيث الوقت أي ينقسم الواجب من حيث الوقت الذي يقع فيه الواجب والوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة إلى مضيق يعني إلى واجب مضيق ضيق فيه على المكلف بحيث لا يجد سعه إلى تأخيره فلو أخره لصار قضاء لصار قضاء عرفه المصنفون بقوله ما تعين له وقت لا يزيد على فعله ما تعين له وقت لا يزيد على فعله ما أي فعل واجب قول أو عمل إلى آخره تعين له وقت يعني حدد له وقت من قبل الشارع لا يزيد على فعله من جنسه قال كصوم رمضان صوم رمضان نقول هذا واجب مضيق لماذا؟ لأن من جنس صوم رمضان الواجب صوم النفل مثلا أو واجب آخر كالكفارة أو النذر فحينئذ لو صام أول يوم مثلا من رمضان هل يسع أن يجمع بين صوم رمضان وصوم النافلة وصوم النذر مثلا هل يمكن لا يمكنه إذا نقول هذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع إلا عبادة صوم رمضان فقط وأما ما كان من جنس الصوم كالنفل أو الواجب الآخر غير صوم رمضان فلا يسعه فلا يسعه لماذا لأن الوقت هنا موازن ومساوي لوقت العبادة لذلك قال ما تعين له وقت يعني حدد له وقت في الشر لا يزيد هذا الوقت على فعله بل هو مساو له من جنسه لا من قيد من جنسه لان الصوم قد ياتي بواجب آخر يصوم مثلا ويتصدق ويزكي ويبر والده وياتي بواجبات اخرى إذا جمع في وقت واحد بين الصوم وبين غيره من الواجبات أما من جنس الصوم فلا كصوم رمضان وإلى واجب موسع واجب موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله من جنسه يعني يسع الوقت الفعل وزيادة كالصلاه والحج كالصلاه أوقات الصلاة مثلا إذا صلى الظهر نقول هل الوقت موازن للصلاة بحيث لا يزيد الوقت على فعل الصلاة أم يزيد نقول يزيد هل له أن يفعل من جنس الواجب الموسع الذي هو الصلاة نفلا أو واجبا آخر في نفس الوقت أو لا يسع يمكن أن يأتي بصلاة واجبة غير صلاة الظهر أنت صليت الظهر الآن هل يمكن أن تاتي بصلاة واجبة أخرى يمكن مثل ماذا ها القضاء لو تذكر صلاة منسيه واجبة ما صلى صلاة الظهر أمس فصلى صلاة الظهر اليوم نقول جاء بواجب وهذا الواجب واجب موسع لأن الوقت يسع هذه الصلاة الأربع ركعات ويسع غيرها من جنسها وهو قضاء صلاة أخرى القضاء للصلاة الأخرى هو عين أو من جنس الواجب الموسع الذي هو الصلاة الظهر اولا. كذلك له أن يتنفل بما شاء من النوافل بالصلوات نسمي هذا الوقت أو نسمي هذا الواجب واجبا موسعا كصوم رمضان قال كالصلاة يعني المراد بها الوقت والحج الحج هل الوقت موسع أم ضيق؟ موسع أو مضيق, موسع أو مضيق هل المراد أن يحج مرتين في سنة؟ أو المراد أنه يستطيع أن يرمي في الصباح ثم يتفرغ لسائر العبادات في بقية يومه؟ أو أن يطوف في الصباح ويتفرغ لسائر العبادات في يومه؟ نقول باعتبار أفعال وأعمال الحج هو واجب موسع وباعتبار كونه لا يسع غيره بمعنى أنه لا يصح أن يحج مرتين هو واجب مضيق، لأن هذه السنة إذا حج لا يسع أن يحج مرة أخرى كما إذا صام رمضان لا يسع أن يصوم رمضان آخر السابق أو يقضي صوما أما باعتبار الأحد وباعتبار الأفراد نقول يسع أن يأتي بالرمي وهو واجب ثم يتفرغ لسائر العبادات. اذا وسع الوقت الرمية وزيادة, وزيادة وان كان المثال فيه نوع إشكال قال فهو مخير في الاتيان به في أحد أجزائه فهو أي المكلف مخير في الاتيان به أي بالواجب الموسع في أحد أجزائه يعني في أي جزء من أجزاء وقته, في أي جزء من أجزاء وقته ولذلك قيل إن الوجوب يتعلق بجميع الوقت الوجوب يتعلق بجميع الوقت ثم هو مخير في أي جزء من أنزاء الوقت أوقع هذا الفعل فوقت الظهر مثلا جميعه نقول محل لايقاع الصلاة الواجبة وهي الظهر هل إذا وقعت في أول الوقت تكون اداء نعم هل إذا وقعت في أثناء الوقت منتصفه تكون اداء نقول نعم هل إذا وقعت في آخر وقت الظهر تقع اداء نعم معنى هذا الكلام يستفاد منه أن جميع وقت الظهر محل أداء صلاة الظهر فحينئذ صار الوقت كله وقت اداء وقت أداء ولذلك نص الأصولين على أن تعلق الواجب يكون بجميع الوقت وقتا موسعا أداء لا قضاء. لأن بعضهم يرى أن فعل العبادة في آخر وقتها يكون قضاء كما هو مذهب بعض أو ما ينسب إلى الأحناف وصاب أنه يكون يكون اداء فلو أخر الصلاة إلى آخر وقت الظهر نقول جائز أو لا جائز هل يجب عليه أن ينوي التأخير أو يعزم على التأخير نقول لا هذا هو الصواب والجمهور على أنه لا بد أن يأتي بالعزم بدل التأخير بدل التأخير وصاب أنه لا لا يجب ذلك جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه الأكثر يعني عند الجمهور أنه إذا اخر الواجب الموسع إلى آخر وقته يجب عليه أن ينوي ويعزم أنه سيأتي به في آخر الوقت لماذا؟ لأن هذا واجب والوجوب قد تعلق بأول الوقت فحينئذ إما أن يأتي به وإما أن يأتي ببدله إما أن يأتي به بفعله في أول الوقت وإما أن يأتي ببدله ببدل الفعل وهو العزم وصواب أنه لا يجب لماذا؟ لأمرين أولا التعليم قالوا إما أن يأتي به ومن اتى به في آخر الوقت فقد اتى به في وقته إذن هو لم يخرجه عن وقته حتى لا بد أن يأتي ببدله كالقضاء والعزم الثاني وهو أصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل عليه السلام علمه أول الوقت ثم جاء بعده في اليوم التالي وصلى به في آخر الوقت هل قال له في اليوم الاول إنوي اعزم غدا ساتيك متأخر هل قال له ذا لم ينقل هذا فدل على أنه لا يجب العزم على من أخر الصلاة في الواجب الموسع إلى آخر الوقت لماذا؟ لأنه فعل ما يجوز له فعله وهو التأخير. إذا ما المراد اذا قيل هو واجب موسع؟ معناه أنه مخير مخير في أي وقت من أوقات الفعل أن يقع الصلاه أن يوقع الصلاة. هذا حيث لا تعليل آخر. قد يقول طب صلاة الجماعة تقع في الأول ولا يجوز أن يتأخر. نقول هنا النظر ليس لفعل الصلاة إنما لأمر آخر لنصوص أخرى. دلت على وجود الجماعة في أول الوقت فحينئذ وجوب التقديم هنا لا لذات الصلاة وإنما لأمر آخر تعلق بالصلاة وهو وجوب الجماعة على قول من يرى وجوبها إذا لا يعترض بوجوب صلاة الجماعة على انه يجب أن يأتي بها في اول الوقت وإنما النظر إلى الصلاة نفسها فنقول وجبة الصلاة قد يكون مسافرا وعند بعضهم لا تجب عليه الجماعة فحينئذ نقول له أن يؤخر في آخر الوقت ولا يجب على الصحيح أن ياتي ببدل هذا التأخير وهو العزم جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت اداء وعليه الأرض إذا وقت أداء حينئذ كيف نقول يجب عليه العزم وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للأكثر لكن الجمهور والاكثر إذا لم يكن الدليل معهم حينئذ لا لا نوافق وإن كان الأكثر إصابة, إصابة الجمهور لكن الدليل اولى بالاتباع إذن قال فهو مخير في الاتيان به في أحد أجزائه ولذلك هو من جهة المعنى فيه نوع الواجب المخير الواجب المخير هناك التخير وقع في ماذا في عين الواجب ثلاث واحد من ثلاث وهنا وقع في ماذا؟ في إيقاع الفعل في أي وقت إذن الاختيار هنا والتخير في الوقت بين أجزاء الوقت وهناك وقع بين الواجبات أنفسها وهنا في الوقت، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز التأخير بخلاف ما بعده. هذه مسألة تفرع على مسائل الواجب الموسع إذا جاز له أن يؤخر، إذا جاز له أن يؤخر، فتأخيره إما إلى أن يضيق عليه الوقت أو قبله. كيف يضيق عليه الوقت؟ فلو أخر صلاة الظهر. إلى أن بقي عشر دقائق ويخرج الوقت نقول عشر دقائق هذا في الغالب أنها تسع أربع ركعات صار الوقت مضيقا عليه إذن قد يصير الواجب الموسع مضيقا متى؟ إذا أخر الواجب حتى بقي عليه ما لا يسع إلا الواجب إلا الواجب ولذلك يجوز للمرأة مثلا أن تؤخر قضاء شهر رمضان حتى هي مخيره موسعا من ثاني شوال اذا عليها سته ايام مثلا من ثاني شوال هي مخيره والواجب موسع في ان تؤخرها الى ان يبقى سته ايام من شعبان 24 وعشرين حتى يبقى سته ايام من شعبان يعني وينتهي شهر شعبان اذا بلغت الى القدر المعين لها في قضائها نقول ضاق عليها الوقت فتعين فيجب عليها ان تصوم ثاني يوم يجب عليها أن تصوم ثانيه أما ما قبل ذلك فهي مخيرة أن توقع الصيام في شهر شوال في شهر ذي القعدة في ال... إلى آخره حتى يبقى قدر الأيام التي عليها فإذا بقي قدر الأيام حينئذ نقول ضاق عليها الوقت ضاق عليها الوقت فصار الوقت مضيقا هنا من المسائل قال قال فلو أخر ومات أخر من جاز له التأخير حتى بقي وقت يسع الصلاة وغيرها يعني لم يضق عليه الوقت لم يضق عليه الوقت أخر صلاة الظهر حتى الساعة الثالثة نقول بقي عليه وقت موسع يسع الصلاة قدر اربع ركعات وزياده لو مات قبل أن يصلي هل يموت عاصيا أم لا هل عصى مات ما صلى الظهر ترك واجب لا ترك واجبا نعم اصلا الواجب هل يعصي او لا نقول لم يعصي، لم يعصي. وهذا مذهب الائمه الاربعه وحكي اجماع انه ليس عاصيا لذلك قال هنا فلو اخر من له التاخير ومات قبل ان يفعلها كالصلاه فانها تسقط بموته عند الأئمة الاربعه تسقط بموته عند الائمه الاربعه لماذا لأنها يعني تسقط بموته يعني لا يطلب قضاءها من غيره من الورثة لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمه بخلاف الزكاة والحج يعني سقط وجوب الصلاة فلا تتعلق بها الذمة لماذا؟ لأن الصلاة لا نيابة فيها بخلاف الزكاة لو لم يزك فمات حينئذ وجبت الزكاة في التركه قبل ضيق الوقت هنا قيد هذا له مفهوم قبل أن يضيق عليه الوقت الجواب لم يعصي لم يعصي بالتأخير كما قلنا عند الائمه الاربعه وحكي إجماعا لماذا لم يعصي بالتأخير لأنه لم يضيق عليه الوقت يعني لم يتعين عليه فعل الصلاة في ذلك الوقت أنت مخير دخل الوقت الساعة الثانية عشر ونصف تريد أن تصلي الساعة واحدة أنت وشأنك تريد أن تصلي الواحدة والربع الواحدة والنصف الثانية, الثانية والنصف أنت مخير في أي جزء من أجزاء الوقت أنت مخير أن تقع صلى فيه إذن فعل ما يجوز له فعل ما يجوز له لأنه لما أخر إلى الساعة الثانية مثلا فما قبل الساعة الثانية نقول قد فعل جائزا وإذا فعل جائزا لا يترتب عليه العقاب لا يترتب عليه العقاب لذلك قوله قبل ضيق الوقت هذا قيد لم يعصي لماذا؟ قال لجواز التأخير ألم هنا لي التعليل تعليل الحكم ما هو الحكم؟ عدم العصيان عدم العصيان بترك الصلاه حتى قبل لجواز التأخير لأنه فعل ما له فعله طيب لماذا لا يقدر في نفسه انه قد لا يعيش هل ممكن الانسان يجعل في نفسه دائما كل لحظه ممكن ياتيه ملك الموت لماذا لم يحسب حساب هذه الجزئيه ها؟ قالوا واعتبار سلامه العاقبه ممنوع لانه غيب يعني قد يعترض معترض فيقول لماذا لم يعتبر في نفسه انه قد يقبض في هذه اللحظه نقول اعتبار سلامة العاقبة ممنوع اعتبار سلامة العاقبة ممنوع لماذا؟ لأنه غيب أنت ما تدري الاصل أنك تعيش فالأصل السلامة أما عدم السلامة فهذا أمر غيب لا تدري عن متى يأتيك ملك الموت فالأصل أنك تعيش ولذلك أنت الآن وطنت نفسك أنك بعد العصر ستذهب إلى كذا وكذا وكذا اليس كذلك لأنك جريت على الأصل وأنك باق بإذن الله تعالى طيب بخلاف ما بعده بخلاف ما بعده بعد ماذا بعد ضيق الوقت فانه يعصي فانه يعصي وهو من اخر الفعل في الوقت الموسع مع ظن مانع منه كعدم البقاء اثم اجماعا أثم اجماعا يعلم انه سيقتل بعد او قبل دخول الوقت قبل خروج الوقت بنصف ساعه يعلم هذا أن القصاص سيأتي عليه في الساعة الثالثة فأخر حتى الساعة الثالثة ولم يصلي فقتل يعصي أو لا يأصي هل خرج الوقت هل خرج الوقت في حقه خرج الوقت في حقه أما الوقت باعتبار نفسه فهو باق حينئذ نقول أثم اجماعا لماذا؟ لأنه يعتبر تاركا للصلاة عمدا تاركا للصلاة عمدا لذلك قال بخلاف ما بعده وهو ضيق الوقت وهو من أخر الفعل في الوقت الموسع مع ظن مانع منه كعدم البقاء أثم اجماعا طيب لو بقي حكم عليه بالقصاص الساعة الثالثة فاخر حتى الساعه الثالثه فلما جاء الوقت قالوا عفونا عنه عفونا عنه ثم صلى ياثم ياثم ما نوع الصلاه اداء ام قضاء اختلف فيها والاصح أنها انها اداء انها اداء لماذا لان لان خروج الوقت باعتبار ظنه هو ظن انه سيقتل في الساعه الثالثه فلما عفي عنه نقول الظن صار خطا ولا عبره بالظن البين خطأه ولا عبرة بالظن البين خطأه فحينئذ لو صلى قبل خروج الوقت نفسه حكمنا على صلاة بأنها أداء وليست قضاء ثم قال ومن حيث الفاعل إذن عرفنا أن الواجب ينقسم من حيث الوقت إلى واجب مضيق والى واجب موسع ثم قال ومن حيث الفاعل يعني بالنظر الى المكلف والمخاطب قد يخاطب بالواجب كل فرض بذاته بعينه وقد يخاطب كل المخاطبين او كل المكلفين والمطلوب بعضهم والمطلوب بعض المخاطبين ومن حيث الفاعل اي من حيث المخاطب أو المكلف ينقسم الواجب إلى قسمين فرض عين الى فرض عين يعني الى واجب هو فرض عين سمي فرض عين لماذا لأن المخاطب به كل عين كل شخص بذاته لا يقوم واحد عن غيره في فعل الواجب هذا يسمى فرض عين وهو أي فرض العين ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة يعني لا ينوب شخص عن شخص لا ينوب شخص عن شخص لا يمكن أن تقول لابنك أو لصاحبك صل الظهر اليوم عني يمكن؟ لا يمكن لماذا؟ لأن الصلاة مخاطب أنت بعينك بنفسك لا يرزع لا يقوم غيرك بفعل هذا الواجب يسمى هذا واجبا عينيا ما لا تدخله النيابة قال مع القدرة وعدم الحاجة مع القدرة لا تدخله النيابة إذن إذا لم تكن قدرة تدخله النياب وهذا محل اشكال هذا التعريف ليس بصواب ومع القدره وعدم الحاجه مثل بالعبادات الخمس سياتي ابطال التعريف بالعبادات الخمس كالعبادات الخمس ما هي العبادات الخمس الصلاه والزكاه والصوم والحج اربعه او خمس هذه اربعه اين الخامس لا, لا هذا محل إشكال إما أن نقول أنه من باب التغليب أو نقول بعد الطهارة منها والشيخ الفوزان في شرحه عد الطهارة قال خمسة وأرجع إلى الفروع فإن العبادات الخمسة المراد بها في هذا الموضع كمثال الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج حين يدين صارت خمسة أو نقول كما قال الشيخ ابن رحمه الله أنه من باب التغليب من باب التغليب وإلا التخميس هنا فيه, فيه نظر قال كالعبادات الخمس كالعبادات الخمس الصلاة إذا اردنا ان نطبق الحد نقول ما لا تدخله النيابه لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة القدرة المراد بها القدرة البدنية إذن إذا إذا وردت القدرة لا تصح النيابة إذا عدمت القدرة صحت النيابة هل هذا صحيح في الصلاة لا الصلاة ابدا لا تدخلها النيابة مطلقة إلا في موضع واحد تبعا للاستقلال وهو ركعتي الطواف أحسنت ركعتي الطواف من حد نيابة عن شخص آخر فحينئذ يطوف عن ذلك الشخص المنيم فإذا صلى صلى تبعا للطواف صلى لنفسه أو لغيره قالوا لغيره كيف نقول الاصل عدم النيابة نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذا الموضع الوحيد الذي استثناه كثير من الفقهاء إذا نقول الصلاة لا تدخلها النيابة مع القدرة ولا مع عدم القدرة مطلقا الصلاة لا لا نيابة عفيها الزكاة هل تدخلها النيابة أم لا وجبت الزكاة على المرأة فأخرج الزوج عنها بإذنها صح صح إذا دخلتها النيابة الصوم لا تدخله النيابة لا تدخله النيابة لا مع القدرة ولا مع العجز لكن ورد من صام من مات صام عنه وليه صام عنه وليه هذا يقيد بالنذرين الحج هل تدخله النيابة؟ نعم تدخله النيابة لكن مع العجز أما مع القدرة فلا تدخله النيابة يعني إذا قدر أن يحج بنفسه حجا واجبا حينئذ يتعين بنفسه إذن قوله ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخامسة هذا ليس ليس بصواب وإنما نقول ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص النبوية ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات كل واحد لابد أن يقوم بهذا الفعل أو من معين شخص معين مسمى كالخصائص النبوية فرضت بعد الأشياء خص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الواجبات إذن هذا هو فرض العين قال وفرض كفاية فرض كفاية فرض الكفاية هذا ماخذ من كفاية يكفي سمي فرض كفاية لأن البعض يكفي بعض المخاطبين يكفي في سقوط الطلب وبراءه الذمة إذا فعله البعض أسقط الإثم عن الآخرين قال فرض كفاية لأن قيام البعض به يكفي وهو أي فرض كفاية ما يسقطه فعل البعض, ما يسقطه فعل البعض يعني واجب إذا فعله البعض أسقطه عن الآخرين مع القدرة وعدم الحاجة يعني ولو كان الآخرون الذين أسقط عنهم فرض الكفاية أو الواجب ولو كانوا قادرين ولو كانوا قادرين نقول الصلاة صلاة كما مثل هنا قال كالعيد والجنازة العيد على قول إن إنها فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط عن الآخرين ولو كان الآخرون قادرين على الاتيان، نقول نعم ولو كان الآخرون قادرين على الاتيان. الجنازة يعني يقصد بها تجهيزها ودفنها وغسلها والصلاة عليها هذه إذا فعله البعض أسقط الإثم عن الباقين ولو كان الباقون الآخرون قادرين على الفعل ولو كان الآخرون قادرين على الفعل إذا بفعل البعض أسقط عن الآخرين وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة يعني ولو كانوا قادرين عليه وليسوا محتاجين لغيرهم كالعيد والجنازة قال والغرض منه والحكمة منه من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة النظر في فرض العين إلى الذات إلى الفاعل بالأصالة والنظر في فرض الكفاية إلى الفعل بالأصالة وإلى الفاعل بالتبع اذا نظر الشارع في فرض العين إلى الفعل إلى إيجاده ولذلك صار أهم وأفضل من فرض الكفاية لأن الفعل مقصود بالذات وعين كل فاعل بفعل وإيجاد هذا الفعل إذا صار أولى ومقدم وأفضل وأما في فرض الكفاية فالمقصود إيجاد الفعل المقصود أن هذا الميت يغسل لابد أن يغسل أي واحد منكم غسله أسقطه الإثم عن الباقين لماذا؟ لأن المقصود ما هو حصول التغسيل، حصول الدفن حصول الحمل حصول الجزاء، الصلاة فإذا وقعت هذه الأمور نقول حصل الفعل ولذلك قال والغرض منه أي من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة يعني من البعض إذا قيل بفي الجملة وبالجملة في الجملة بفي يعني في البعض دون الآخرين وإذا قيل بالجمله بالباء حينئذ يلزم الجميع وهذا في الجملة يقابل المجموع عند المناطق وبالجمله يقابل الجميع هكذا يذكر في كتب الفقه فلو تركه الكل اثم لو تركه الكل اثم لماذا فرض الكفايه مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد ها وزعم الاستاذ والجوين ونجله يفضل فرض العين وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور إذا قيل صلاة الجنازة واجبة وخوطب بها المكلفون من المخاطب هل كل الناس أم بعضهم الخطاب هنا موجه إلى من هل إلى الكل أم إلى البعض هذا فيه خلاف في خلاف الجمهور على أنه موجه إلى البعض بدليل ماذا أنه إذا فعل البعض وامتثل ذلك الوالب سقط عن الباقين قالوا لو خوطب الباقون لما سقط عنهم الإثم بفعل الآخرين والأصح أنه وهو على الكل رأى الجمهور عفوا العكس هو الصواب أن, القول أن الخطاب هنا موجه للبعض على قول بعض الشافعية وهو اختيار السيوط كما هنا وهو على الكل راى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور يعني القول المرجع عند السيوط أن المخاطب بفرض الكفاية هو من قام بهذا الفعل ومن عداه ليس مخاطبا بذلك الفعل والأصح أن الجميع مخاطبون بإيجاد الفعل وهو على الكل يعني المخاطب بفروض الكفاية الكل لماذا؟ لما ذكره المصنفون فلو تركه الكل أثموا لماذا لو كان الخطاب موجها للبعض لما يأثم الكثير لما يأثم الكل إنما أثموا لكونهم مخاطبين بهذا الفعل فحينئذ دل على أن الخطاب موجه إلى الكل وهو على الكل رأى الجمهور لفوات الغرض ما هو الغرض ها؟ وجود, الفعل في الجملة. وجود الفعل في الجمله من ادله الجمهور على ان الخطاب موجه للكل ما ذكره المصنفون اثموا بالترك ولا اثم الا على ترك واجب ايضا العمومات الوارده في قول تعالى ويكاد يكاد يكون اجماع بل هو اجماع ان الجهاد في الاصل فرض كفايه ومع ذلك قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون قاتلوا الواو هذه للعموم خطاب لمن للكل للكل وهو فرض كفايه اذا فعله البعض سقط عن, عن الاخرين سقط عن الاخرين اذا عرفنا من هذا ان الواجب قسم باعتبار المخاطب إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وهو أن يكون المخاطب به كل واحد بالذات، وفرض كفاية أن يكون المخاطب به كل المكلفين. فإذا فعله البعض سقط عن, عن, الاخرين, سقط عن الآخرين. ثم ذكر مسألة تتعلق بالواجب وهي ما لا يتم الواجب إلا به قسمان هكذا تقدر وما لا يتم الواجب إلا به قسمان بمعنى أن الواجب قد يكون واجبا لذاته وقد يكون واجبا لغيره قد يكون واجبا لذاته وقد يكون واجبا لغيره قال وما لا يتم الواجب إلا به قسمان القسم الأول إما غير مقدور للمكلف اما غير مقدور للمكلف يعني ليس في قدرته ولا في سعته ولا في طاقته تحصيله وإيجاده لا يستطيع إيجاد هذا الفعل كالقدرة واليد في الكتاب القدرة هنا مثلا كالصلاة نقول الاصل وجوب القيام فإذا عجز ولم يقدر على القيام نقول ماذا سقط عنه القيام لا نقول سقط عنه القيام نقول لم يجب عليه القيام لم يتعلق به الوجوب اصلا لم يتعلق به الوجوب أصلا لماذا؟ لأن القدرة مع عجزه ليس في قدرته هل استطاع أن يقوم فيصلي قائما ليس في قدرته إذا كان مريضا مكسور الظهر هل يستطيع أن يرفع عن نفس هذا الشيء؟ لا يستطيع فحينئذ لا نقول إنه وجب عليه فسقط للعجز وانما نقول التعبير الصحيح انه لم يجب, عليه أصلاً. لم يجب عليه اصلا كالقدره واليد في الكتابه اليد في الكتابه من وجبت عليه الكتابه كالوصيه مثلا وهو مقطوع اليدين كيف يكتب ها هل هو قادر ام عاجز عاجز هل نقول تعلق به الوجوب فوجب عليه أن يكتب ثم عجز فسقط عنه الوجوب أو نقول لم يتعلق به الوجوب اصلا الثاني لم يتعلق به الوجوب اصلا واستكمال عدد الجمعة عدد الجمعة عندهم أربعون لا أمود فإذا جاء تسعة وثلاثين ما وجبت الجمعة ما وجبت الجمعة إذن إذا كان شخص في بيته ويعلم يقينا أن المسجد فيه ثلاثون شخصا هل وجبت عليه الجمعة وفي بيته حتى يخرج الجواب لا لماذا استكمال لعدم استكمال عدد الجمعة والصواب أنه لا يشترط فيه لكن مثال نكره إما غير مقدور للمكلف يعني ليس في قدرته قال فلا حكم له يعني لا يتعلق به الحكم الشرعي إذن لا يجب ولا يحرم عليه لا يجب ولا يحرم عليه فلا حكم له يعني لا يتعلق به الحكم الشرعي فلا نقول وجب فسقط كما هو تعبير كثير يقول يسقط عنه القيام لا لا يسقط عنه القيام إنما لم يجب عليه القيام أصلا لم يجب عليه القيام أصلا هذا النوع الأول قال وإما مقدور عليه يعني في قدرته وسعته وطاقته أن يحصله ويوجده كالسعي إلى الجمعة والسفر إلى مكة السعي إلى الجمعة ما حكمهم؟ واجب. لماذا واجب؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به وهو في مقدوره لابد من هذا القيل حتى تخرج النوع الأول فهو واجب فهو واجب إذن السعي إلى الجمعة والجمعة واجبة ولا يمكن أن يحقق ويوجد هذا الواجب وهو صلاة الجمعة إلا بالمشي الى الجمعة فحينئذ نقول وجب المشي لماذا؟ لأن الجمعة واجبة والمشي لا بد منه يتوقف الذهاب إلى المسجد على وجود المشي أو يتوقف إيقاع صلاة الجمعة على وجود المشي والحركة فحينئذ نقول ما لا يتم الواجب وهو صلاة الجمعة إلا به كالمشي والسعي للصلاة وهو في قدرته فهو واجب فهو واجب كالسعي إلى الجمعة والسفر إلى مكة مع الاستطاعة واحصاء المال لإخراج الزكاة كل هذه نقول واجبة لماذا لأن الزكاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به وهو في مقدوره فهو واجب وصوم جزء من الليل يعني في الصوم الواجب وصوم جزء من الليل هذه مساله فيها خلاف فيها خلاف وصوم جزء من الليل يعني لا بد أن يصوم جزءا من الليل من أوله وآخره لماذا لأنه معمور بإيقاع الصوم في نهار رمضان ولا يمكن أن يتحقق بإيقاع الصوم في نهار رمضان إلا إذا أخذ جزء من قبل الفجر وجزءا من بعد الغروب من بعد الغروب ولكن في تسميته صوما هذا ليس بصواب. وإن قال بعضهم بوجوب الإمساك النزاع معه خفيف لكن تسميته صوما الصحيح لا لأن الصوم الشرعي لا يكون إلا في نهار رمضان أما في الليل ها فلا يعتبر صوما وإنما يعتبر امساكا كذلك بعد غروب الشمس لا يعتبر صوما وإنما يعتبر امساكا وذلك لو قال كما قال بعضهم وإمساكي جزء من الليل في الصوم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الواجب وهو تحقيق إيقاع الصوم فينا لرمضان إلا به وهو إدخال جزء من الليل قبل الفجر وجزء من الليل بعد الغروب إلا به بهذا الفعل فهو واجب. فهو واجب. والصواب أنه إذا تحقق أنه صام في النهار فلا يجب عليه. فلا يجب عليه. والاحتياط يحتاج إلى دليل. وغسل جزء من الرأس يعني لغسل الوجه غسل الوجه واجب. واستيعاب الوجه واجب. ولا يتحقق غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس. هكذا قالوا الصواب أنه لا يجب في المسانتين لماذا؟ لأنه قد يستطيع أن يغسل وجهه دون أن يغسل جزءا من رأسه ما لا يتم الواجب وهو غسل الوجه وتعميمه إلا به وهو غسل جزء من الرأس فهو واجب إذا غسل جزء من الرأس واجب على هذه القاعدة على مراه المصنف وصوم جزء من الليل قبل الفجر وبعد الغروب هذا واجب على مراه المصنف الصوب أنه لا يجب في المسألتين فهو واجب لتوقف التمام عليه تمام ماذا؟ تمام إيجاد الواجب لأنه لو والمسألة عقلية نظرية ليس فيها دليل شرعي المسألة عقلي عقلية لو جعل للمكلف أن يحتج بعدم اجاب المشي إلى الصلاة صلاة الجمعة لسقطت الجمعة عن كل الناس ليس كذلك فهذا يؤدي إلى إمطال الصلاة لأنه إذا لم يمشي فيجب عليه المشي لقال الصلاة واجبة والمشي المشي غير, غير واجب إذن لا آثى بترك الصلاة فحينئذ يسقط عنه الواجب لسقوط الوسيلة إليه نقول لا صواب ان الوسائل احكام المقاصد، ولذلك نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مغاير لقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ليس بواجب، وهو النوع الأول. النوع الأول هنا ما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف، هذا يعبر عنه الصليح بقاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نقول الصلاة مثلا. الزكاة لا تجب إلا ببلوغ النصاب بلوغ النصاب إذا وجد النصاب وجبت الزكاة بحولان الحول هل يجب عليك أن تذهب وتشتغل وتعمل حتى تجمع النصاب هذا في قدرتك أو لا ممكن يكون في قدرتك أن تذهب وتعمل وتجمع مال ليحول عليه الحول فتجب الزكاة نقول هذا غير مكلف به لماذا لأن المقدمة هنا مقدمة وجوب لا مقدمة وجود المقدمة مقدمتان مقدمة وجوب يعني ما كان وسيلة لإيجاد الحكم الشرعي ما كان وسيلة لإيجاد الحكم الشرعي الصلاة الزكاة ليست بواجبة الذي ليس عنده مال يزكى الزكاة ليست بواجبة هل لك أن تسعى لتجب عليك الزكاة ها؟ ليس بواجب لذلك نقول ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إذن لا يجب عليك أن تسعى لتجمع مال فيحول عليه الحول ثم تجب عليك الزكاة لأن هذه المقدمة وهي جمع النصاب ليست مقدمة لوقوع الواجب الذي تعلق به التكليم وإنما هي لإيجاب الفعل ولذلك نقول المقدمة مقدمتان مقدمة وجوب وجوب بالباء وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب كدخول الوقت للصلاة الصلاة لا تجب إلا إذا دخل الوقت ليس في وسعك أن تذهب أو تصنع شيء ليدخل عليك الوقت لماذا؟ لأن الوجوب يتعلق بالصلاه إذا دخل الوقت تحصيل ما يؤدي أو يثبت الوجوب للصلاة ليس في وسعك وليس في قدرتك كدخول الوقت للصلاة والاستطاعه للحج غير المستطيع لا يجب عليه أن يسعى، فيأتي بالمال ليجب عليه الحج. نقول الحج ليس واجبا عليك. لماذا؟ لأنك غير مستطيع. ولا يجب الحج إلا بالاستطاعة. الاستطاعة هذه مقدمة لوجوب الحج. لا يلزمك الاتيان بمقدمة الوجوب. فلا يقلق إذا واشتغل وعمل من أجل ان تأتي ما بمال فيجب عليك الحج. فيجب عليك الحج. كذلك. الحولان والنصاب للزكاه هذا يسمى ماذا يسمى مقدمة وجوب فهذه المقدمة ليست واجبة باتفاق العلماء باتفاق العلماء لماذا لأن الفعل نفسه ليس بواجب فإذا توقف على ما يؤدي إلى وجوبه ليس فيه ليس واجب عليك تحصيله المقدمة الثانية مقدمة وجود بالداد يعني ثابت أنه واجب ثبت في أنه واجب. ثم توقف إيجاد وحصول هذا الواجب على وسائل. نقول الوسائل حكم المقاصد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب. مقدمة وجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب على وجه شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة لتبرأ منه الذمة. هذه قسمة إلى قسمين. مقدمه وجود. مقدمة الوجود. ما هو في مقدور المكلف؟ وما ليس في مقدور المكلف قالوا ما كانت في مقدور المكلف فهي واجبه وما ليست في مقدور المكلف هي محل النزاع عند الاصوليين والاصح انها لا تجب الاصح انها انها لا تجب ولذلك ما لا يتم الواجب الا به بعض يرى انه يعبر بما لا يتم المأمور الا به فهو مامور به لماذا تشمل النذر ليعم مقدمة الواجب في الوجود وليعم مقدمة المندوب يعم مقدمه المندوب ثم ما لا يتم الواجب الا به قد يكون منصوصا عليه في الشرع وقد لا يكون منصوصا عليه في الشرع فاذا كان منصوصا عليه في الشرع جاء دليل خاص به كالوضوء جاء دليل خاص وحينئذ نقول ثبت بدليلين بنص الشرع وبهذه القاعده ثبت بدليلين بنص الشرع وبهذه القاعدة وما لا يرد فيه نص أو لم يرد فيه نص حينئذ نقول ثبت وجوبه بهذه القاعدة مثل احصاء المال لاخراج الزكاة إذا وجبت الزكاة بشرطها لا يمكن إذا كان عنده مال كثير لا يمكن أن يخرج الزكاة إلا إذا عرف ما الذي عنده وجبت الزكاة لكن كم مقدارها؟ لا بد أن يحصي المال، إحصاء المال هذا واجب. هل نص عليه الشر؟ نقول لا لم ينص عليه الشر، وإنما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ينبني على هذه القاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به، فتركه واجب. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. ترك الحرام واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو, فهو, واجب, فهو واجب هو داخل وفرع في ضمن القاعدة السابقة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب هذا يتفرع عن القاعدة السابقة لأن الوجوب قد يكون في الوجوب الذي هو الإيجاد وقد يكون الوجوب فيما هو ترك للمحرم إذا كان لا يتم ترك الحرام إلا بشيء جائز حينئذ نقول هذا الجائز واجب الكف عنه واجب الكف عنه. مثل له مثال مشهور عند الاصوليين فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاء، قال وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام فلو الفهد للتفريع يعني يتفرع القاعدة السابقة اشتبهت أخته بأجنبية اشتبهت أخته باجنبيه هذا يمكن هل لها صورة ها في الحرب يمكن تشتبه في الرضاعة هذا يحصل كثير يسرع عنه الناس إذا اشتبهت أخته باجنبيه ويعلم أن واحد منهما أخته بالقطع والثانيه اجنبيه فلو اشتبهت أخته باجنبيه لم يجز العقد عليهما لا يجوز ان يعقد عليهما الاجنبيه حلال وحرام حلال وأخته حرام نقول وجب الكف عنهما اما الاجنبيه في الاشتباه بالمحرم واما اخته فبالاصاله اذا صارت الاجنبيه حراما لاشتباهها باخته وترك العقد على اخته هذا واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بترك ها العقد على الأجنبية حينئذ نقول فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى حينئذ يجب ترك العقد على الأجنبية دفعا للوقوع في العقد على أخته أو ميتة بمذكار هذا واضح ميت بمذكار يعلم أن واحده منهما مذكاء. والأخرى ميتة يحرم عليه الأكل من الميتة والأصل في المذكاء أنه جائز أن يأكل منها فإذا اشتبه حصل الاشتباه نقول حرم الأكل منهما الميت بالاصاله والمذكاة بالاشتباه وجب الكف تحرجا وجب الكف يعني عن العقد على الأخت والأجنبية ووجب الكف عن أكل الميتة المذكاء المشتبهة بالميتة تحرجا تفاعلا هذا تفاعل يأتي مرادا به ها؟ يأتي بمعنى التجنب بمعنى التجنب يعني بعدا عن الوقوع في الحرج ولذلك جاء في الحديث فأخبر بها معاذ تأثما تاثما يعني خروجا عن الوقوع في الاثم هنا تحرجا يعني خروجا عن الوقوع في الحرج في الحرج وجب الكف عن مواقعه الحرام مواقعه الحرام وهو اخته والميتة ولا يتم ذلك الا بالتناب الميتة والمذكاء ولا يتم ذلك في العقد الا بالكف عن الأخت والأجنبية فلو وطئ واحدة أو اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا ما تورع فتزوج واحدا منهما فظهر أنها الأجنبية بعد ذلك هل يكون قد وقع في حرام أو لا ها؟ نقول يجب الكف عنهما لا يتزوج هذه ولا تلك لكن ما تورع فعقد النكاح. فحينئذ نقول إن صادف أنها أخته فالعقد باطل لا إشكال وإن صادف أنها الأجنبية قال هنا لم يكن مواقعا للحرام باطلا، يعني بينه وبين الله عز وجل لا إثن لا يأثم على أنه قد وقع في زنا، وإنما يأثم على المخالفة يأثم على المخالفة لان ثم أمرين عندنا في مثل هذه المسألة إذا حرم أكل المذكات لاشتباهها بالميتة عندنا أمران إثم على أكل الميتة وإثم على مخالفة الاقدام فحينئذ إذا أكل وثبت أنها ميتة قد أثم من وجهين ولم يكن قد أثم من وجهين اولا أكل الميتة وثانيا مخالفة الأمر لأننا نقول يجب الكف عنهما يجب الكف عنهما عن أكل واحدة منهما فحينئذ يأثم من جهتين فلو صادف أن المأكولة هي المذكاة نقول لا يأثم من جهة كونها ميتة لأنه لم يأكل ميتة وإنما يأثم من جهة مخالفة الواجب وهو الكف وهو الكف ولذلك قال فلو وطئ يعني بالتزوج تزوج واحدة منهما أو أكل من الميت أو المذك فصادف المباح بعد ذلك عرف أن الذي أكله هو المذكى وعرف أن المعقود عليها هي الأجنبية لم يكن مواقعا للحرام باطلا لعدم تيقنه الحرام لكن ظاهرا يعني لكنه مواقع له ظاهرا لفعل ما ليس له مواقع للحرام ظاهرا لأنه خالف الوجوب خالف الوجوب لفعل ما ليس له يعني ما ليس له فعله لأن الواجب عليه الكف والإشتباه عليه الكف ليه؟ للاشتباه لماذا لأننا نقول الإثم من جهتين من جهة مخالفة من جهة مخالفة الكف ومن جهة التلبس بواقعة أخت أو الأكل من الميتة فإذا ادفع الاثم المرتب على مواقعة الأخت وانتفى الإثم المرتب على أكل الميتة بقي إثم واحد وهو المخالفة وهو المخالفة وبهذا نعلم ما يشتهر الآن من بعض طلاب العلم يرسفت في مسألة فيظن الجواب أو لا يعلم الجواب هذا يحصل معي كثير يسألون في مثل هذه المسألة فيجيب بما يراه في وقته وأبدى له عقله ثم يسألني فقل له الجواب يقول الحمد لله أن قلت له كذلك هل هذا ياثم أو لا هو صادف الحق صادف الحق أفته على ما يوافق الحق فيما اظنه لكنه نقول هو آثم لماذا لأنه خالف هو ممنوع من الإفتاء بغير علم إما أن يكون عندك علم أو لا قسمة لا ثالث لهما فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون. والآن يقولون مثقف ومفكر وليس بيه. هذا المثقف إما يكون في العالم وإما يكون في الجاهل وليس بين العالم والجاهل منزله واسطة فاسألوا أهل الذكر تقسم ثنائم من سبع سما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن سئلت عن مسألة وتعلم يقينا الجواب فأفتي بها إن وافقت الحق فالحمد لله فلك أجران كنت من أهل الاجتهاد إن كنت مقطعا فحينئذ يتحمل صاحب الفتوى الذي نقلت عنه أو إذا كنت مجتهدا فلك أجر أما أن تفتي هكذا من عندك ثم تسال أهل العلم فإذا وافق الفتوى التي أفتيت بها قلت الحمد لله قل لا إنما أنت آثم لأنك خالفت وأقدمت على الفتوى أنت ممنوع من الفتوى فإذا أفتيت بعقلك وبرأيك وبظنك في ذلك الوقت وخاصه إذا كان مبنى على الهوى والعقل فصادف أن هذه الفتوى وافقت الحق نقول أنت آثم أنت ولا يكفيك أن تقول الحمد لله قد أفتيته بهذا هذا كثير رسال في مثل هذا المسألة يفتون هكذا وخاصه في الحج وفي رمضان يلتقي الناس بعضهم ببعض فالعوام يصيروا مفتين وذلك الشيخ من يقول ما أكثر المفتين في أيام الحج العوام كلهم قلب علماء الله اذن قولوا فلو اشتبهت المقصود بهذا تفريع للمساله السابقه لو اشتبه محرم بمباح هذا خلاصه لو اشتبه محرم بمباح وجب الكف وجب الكف ولا يحرم المباح في ذاته يعني لا ينقلب المباح محرما بل هو على اصله وانما المباح لم يحرم، فالمنع لا لكونه حراما يعني انقلب من الإباحة إلى التحريم، وإنما لاجل الاشتباه. لاجل الاشتباه. إذن المباح يبقى مباح، فالمذكاة مباحة، فلو ظهر بعد ذلك وارتفع الاشتباه وعلمت أن هذه مذكاة، هل يجوز الأكل منها؟ يجوز الأكل منها. قبل رفع الاشتباه لا يجوز. لماذا؟ لأنها محرمة. هل هي محرمة لذاتها الجواب لا وإنما حرمت لأجل الاشتباه فإذا زال الاشتباه وعلمت أن هذه مذكار حينئذ زال الأمر الذي توقف عليه وجوب الكف ظاهرا إذا نقول فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم لما كان أصله مباحا ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة لو اكلت اثنتين لم يعاقب الا على اكل الميتة لو تزود الثنتين لم يعاقب إلا على وطء اخته الا على وطء اخته هذا خاتمه هذا الفصل ومسائله كثيرة وترجعون اليها في المطولات